تقبل مني يا ربي شهر رمضان تسلمه مني متقبلا تقبل فيه صيامي وقيامي وعبادتي ويكفي أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الذي يبلغ شهر رمضان بلا شك أنه موفق ثم بيّن أيضا أن الذي يدخل عليه شهر رمضان ثم يخرج عنه وهو لم يستفد من شهر رمضان أنه من الخاسرين النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال عليه الصلاة والسلام رغم أنفو ثم رغم أنفو ثم رغم أنفو الصحابة ما يدرون أن تتكلم عن من يا رسول الله فقال الصحابة من هذا يا رسول الله الذي رغم أنفو رغم أنفو من هو يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام من هل قال السارق هل قال شارب الخمر هل ذكر الزاني هل ذكر المغتصب والقاتل من اختار قال من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج عنه فلم يغفر له الذي يدخل عليه شهر رمضان ويخرج عنه وهو قد فتح الله تعالى أبواب الرحمة كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه النساء النساء لما قال صلوات ربي وسلامه عليه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران ثم قال وينادي مناد في كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أقصر يعني لا تطول خطوتك في الشر ولا تكثر من الشر يا باغي الشر أقصر يا من تستمع إلى حرام أو تنظر إلى حرام أو ربما بعض الشباب أحيانا يعني تعود في غير رمضان أن يقضي أكثر ليله في الشات وغرف البالتوكو وما شابه ذلك أو ربما يكون عنده نوع من المكالمات مع بعض من تعرف عليهن بالحرام أو ربما بعض الفتيات عندها شيء من هذا او ربما يجلس على الانترنت ويكون عندها بعض الأمور يقال يا باغي شر أقصر يا أخي تلك الليالي التي كنت منشغلا فيها ربما بشيء من المعصية إذا دخل عليك شهر رمضان فاعلم أن ساعاته ينبغي أن, أن تهتبل فعلا وأن, وأن تنتهز وأن تغتنم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث رغم أنفه الذي يدخل عليه شهر رمضان ثم لا يستغل لياليه ولا يستغل نهاره ولا يشغل نفسه فعلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة إذا نظرنا كيف كان السلف رحمهم الله لهم جهد عجيب في التقرب إلى الله تعجب فعلا من قوة ما هم عليه من العبادة يقول خالد بن دريك يقول كان لنا إمام في البصرة شوف كيف كان عبادتهم يقول كان لنا إمام في البصرة يصلي بنا إمام المسجد يقول فكان يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة يقرأ كل يوم عشرة أجزاء والناس يصلون معه يقول فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر هل مريض؟ واقتقدم رجل آخر ليصلي بهم يقول فكان الآخر يختم بنا في كل أربع ليال مرة فرأينا أنه خفف علينا يعني يا جماعة الأول يقرأ كل يوم عشرة أجزاء لذلك يختم في كل ثلاث ليال الثاني يقرأ كل ليلة سبعة أجزاء ونصف فقالوا للثاني أن صلاتك خفيفة سبعة أجزاء ونصف صلاتك خفيفة لماذا يا جماعة لأنهم أساساً تعودوا على هذا النفس الطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطني فخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصحة فاتهمي ولا تطع منهما خصماً ولا حكماً فأنت تعرف كيد الخصم والحكم النفس لحسب ما تعودها يعني الآن لو أن أباً فرضاً عود أولاده دائما. على أن يقرأ يوميا جزءا كاملا فرضا يعني ثم ليس في رمضان دائما فبدأ الولد كل يوم يا أبي كثير جزء قال لا اقرأ كاملا إن شاء الله سيعينك الله فالولد انتهى منه اليوم في ساعة غدا صار متعود وقراءة أسرع انتهى في نصف ساعة بعدها بسبعة أشهر أو ثمانية لما صار قراءة جزء أمر عادي عندهم قال لهم يوم من الأيام يا ولدي اليوم اقرأ نصف جزء فقرأ الولد النص جزء ثم قال عجيب خلصت قالوا نعم انتهيت قال انتهيت رفض جزء انتهيت فرأى أنها ليست بشيء أنها خفيفة جدا لأنه تعود على ما هو أشد منها فكذلك النفس هم أصلا عودوا أنفسهم في رمضان أن تكون صلاة التراويح تمتد لمدة مثلا أربع ساعات فلما صلى بهم الرجل الآخر وصلى بهم ثلاث ساعات رأوا أنه خفف عليهم لذلك أنت بحسب ما تعود نفسك نفسك تتعود عليه يقول وكان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كان يصل بهم أبي بن كعب وزيت يقولون فكان الناس كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح بالمئين يعني بمئات الآيات يقول وما كنا, وما كنا ننصرف من الصلاة إلا قبيل الفجر فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا يقول وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه كما قال من صام رمضان إيمانا أنه من الله تعالى وأنه واجب عليه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه إذن كون الإنسان أيها الأفاضل يقدم فعلا إقدام تام على هذا الشهر ويستغل من البداية يستغل ساعاته وأيامه ولحظاته تجد أنه فعلا يصلح بذلك قلبه رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في غير رمضان له في العبادة شأن عجيب فما بالك به إذا دخل عليه رمضان يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو غلام يذكر هذه القصة يقول بيت عند خالة ميمونه ميمونه. زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فأقبلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا وسادة واحدة ينام عليها هو زوجته قال فنمت في عرض الوسادة يعني نبي الله عليه وسلم على طولها نام زوجته ونام الصبي في الجانب وكان عمره تسع سنوات عند خالته زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فقلت لخالتي ميمونة لما أردت أن أنام لاحظوا يا جماعة هذا الحديث يرويه ابن عباس لحادثة رآها وعمره تسع سنوات مش في الفرق يعني حقيقة بين ابنائنا وبين ابناء الصحابة وإن كان لا يزال الأمة فيها خير يقول قبل أن أنام قلت لخالتي ميمونة إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فأيقضيني لأرى صلاته هذا أبو تسع سنوات نحن الآن ربما لو جئت إلى ولدك وعمره خمس عشرة سنة لتوقظ لصلاة الفجر بدأ يتأفاف ويعمل لك مشكلة هذا أبو تسع سنوات قبل أن ينام يقول لخانته إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي فأيقظيني حتى أرى صلاته قال فأيقظتني فكبر يصلي قال فجئت عن يساره قفل صغير تسع سنوات جاء وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذني من أذني ونقلني عن يمينه مداعبا له يعني تلطفا أمسكه من أذنه يقول فاستفتح البقرة سورة البقرة قال فقلت في نفسي هذا في غير رمضان يا جماعة قلت في نفسي يقف عند المئة سيقرأ مئة آية ويركع قال فتجاوزها وعجبا ان ابن عباس يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مئة آية يقول فتجاوزها فقلت يركع بها يعني يقرأ سورة البقرة ثم يركع قال فختمها ثم افتتح النساء فختمها ثم افتتح آل عمران فختمها هذا في ركعة واحدة يقول يقرأ بتدبر ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب ولا يمر بآية تعظيم لله إلا عظمه ووقف عندها يقول ثم هممت بأمر سوء يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أطال هممت بأمر سوء قيل له يا ابن عباس بماذا هممت فقال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يعني الأمر السوء الذي يفعله ابن عباس هو أنه يكمل صلاته جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يسمي هذا أنه أمر سوء يقول ثم ركعا